أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام رحمه الله تعالى وكتاب اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا لا تعبدوا الا الله ان لا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى, مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أطاع عليكم عذاب يوم كبير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 مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى قمته معدودة لا يقولن ما يحبه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الْإِنْسَانَ منا رحمة ثم نزعناها منه إِنَّهُ ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ كتابكم بعض ما يوحى إليك وضائق به قدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يتفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مذية منه انه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 فَأَنَّى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَمَن يُجِزْ أَشَرَّ مِنَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ وما انا بطالب الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قومي من ينصرني من الله ان طلتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجلالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فاصنع الفلك بأعيننا ووحدنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فيصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سقروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فتوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاوت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوع ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ارتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرطين وقيل يا اغضب لعيماك ويا جماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 قال رَبِّ اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من قِيلَ قيل يا نوح بِسَلَامٍ بسلام منا وبركات عليك وعلى أُمَمٍ امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقي و عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرتل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدهارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا وَمَا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون اني بريء مما تشركون من دونه ففي دوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلرتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم, غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك آب جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى سمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا واننا لفي شك مما قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخفير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قليل فعقروها فقال تمسعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مسجوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديالهم جاثمين لم يغنوا فيها ألا إن تمود كبروا ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حليب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجت منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى اجد وانا عجوز وهذا بعلي شيقى ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من رَحْمَةُ الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حبيب مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الغوء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مميب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم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 قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جَعَلْنَا جعلنا سَافِلَهَا سافلها عَلَيْهَا عليها حجارة وأمطرنا عَلَيْهَا عليها مِنْ من سجين منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم, بخير. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعسوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحذير قالوا يا شعيب أصلاةك تأمرك أن نترك ما يعبد آباتنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أُرِيدُ أن أقالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أُرِيدُ إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموا وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديالهم جاثمين تألم يغنغوا فيها ألا بعدا لمدينة ما بعدت ثمود ولقد مُوسَى موسى بآياتنا وسلطان مبين فِرْعَوْنَ فرعون إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه إلى فرعون وملئه فاتبعوا فِرْعَوْنَ فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم الْقِيَامَةِ فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه نعنة ويوم الْقِيَامَةِ بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما ذادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أرذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد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 عطاء غير مجذوذ فلا تب في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 واصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أَجْرَ المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الْأَرْضِ إلا قليلا ممن أَنْجَيْنَا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وَكُلَّ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءت في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مسانتكم إنا عاملون وانتظروا انا منتظرون وَإِنَّ اللَّهَ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ